Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala muhammadin Wa alihi at tahirin ما زال الكلام في أدلة شرعية عبادات الصبي ووصلنا إلى الدليل الثالث الذي ذكره سيدنا قدس سره ومحصله أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء واستدل عليه بروايات منها ما ورد في باب الصلاة والصوم وقد سبق التأمول في الاستدلال بهذه الروايات ومن هذه الروايات التي استدل بها ما ورد في باب الحج السلام وهي معتبرة إسحاق بن عمار في الكافي الجزء الرابع صفحة ثلاثمائة وأربعة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا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 كما تذبحون عن انفسكم ومفاد الروايه ان الولي مأمور من قبل الامام عليه السلام بان يأمر الصبي ان يغتسل ويحرم ثم يخرج إلى عرفات فتكون هذه الرواية صغرى للقاعدة الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حيث إن النتيجة أن الإحرام مأمور به إحرام الصبي ومقتضى كونه مامورا به أنه عبادة شرعية ولكن هذا الاستدلال مع غمض النظر عن الكبرى التي ناقشنا فيها أمس إنما يتيم لو تصورنا أن هناك أمرين أمرا بالإحرام للعمره وقد متثل هذا لأن الصبي قد اعتمر وامرا بالإحرام إلى الحاج فأراد الإمام عليه السلام من الولي أن يا الصبي بهذا الإحرام الجديد ألا وهو الإحرام إلى الحاج وهذا إنما يتصور فيما لو كانت العمرة التي أتى بها الصبي عمرة مفردة فيقال. اعتمر الصبي عمره مفردة مستقلة عن الحج ثم خرج الى عرفات مع الحجيج فالامام عليه السلام قال بما ان الصبي مخاطب كسائر المخاطبين بالحج، فليأمره وليه بأن يحرم للحج. ولكن كما يحتمل ذلك، يحتمل أن الأمر بإحرام الحج هنا لأجل توقف صحة العمل المجموعي عليه. لا لأن الصبي مأمور به وبيان ذلك لو فرضنا أن الصبي اعتمر عمرة التمتع وليس العمرة المفردة فبما أنه اعتمر عمرة التمتع فلا تصح من حتى يحرم للحاج فما لم يعقبها بالإحرام للحاج لا تكون العمره كمتعان وحين اذين فلا يوجد امر تكليفي جديد بالاحرام انما هو انما هو تتميم لعمرة التمتع التي صدرت من الصبي وبناء على ذلك فالإمام إنما يريد أن يقول لوليه لا يصح من هذا الصبي التمتع حتى يلحقه بإحرام للحاج فمره بالإحرام لا لأن الإحرام منه مطلوب بل حتى تصح منه عمرة التمتع التي أتى بها فلا بد له من إحرامين إذا فقول الإمام عليه السلام قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم يحتمل وجهين يحتمل أنه أمر من الإمام أمر تكليفي للولي بأن يأمر الصبي بالإحرام للحاج وحين يتم الاستدلال كما أراد السيد الخوائي. ويحتمل وجه آخر وهو أن هذا مجرد إرشاد إلى أن الإمام يقول بما أن الصبي اعتمر عمرة التمتع فلا تصح منه عمرة التمتع حتى يحرم للحاج فقوله لوليه مره أن يغتسل ويحرم بغرض الإرشاد إلى تصحيح العمال لا أنه أمر مولوي بالأمر كي يندرج تحت كبرى الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء فلعل الصبي اعتمر عمرة التمتع بإحرام من الولي لا من قبل نفسه لأنه يستحب للولي شنو إحجاج الصبي فالحج حينئذ صادر من الولي والصبي مجرد شنو مجرد موضوع للحج فلعل الولي احج الصبي وجعله محرما باحرام عمره التمتع وحينئذ لا يصح هذا العمل من الصبي حتى يلحقه بإحرام للحاج فما دامت الروايه تحتمل الوجهين أنها أمر مولوي للولي بأن يأمر الصبي بأن يحرم للحاج ويتم بذلك الاستدلال أو أنها مجرد إرشاد من الإمام عليه السلام للولي على ان ما صدر من الصبي انما يصح اذا اتممته باحرامه للحاج فمع اجمال الروايه بين الوجهين لا يصح الاستدلال بها على شرعيه شنو عباده الصبي ومنها الاحرام مضافا إلى أنه قد يقال أن الغلمان هم العبيد ولا شاهد على أن المراد بالغلمان هم الصبية غير البالغين فاحتمال كون المراد بهم العبيد احتمال وارد لكثرة إطلاق هذا العنوان على العبيد غلمان لنا حيث قالت الرواية سألت ابا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا بمكة أو دخلوا معنا مكة إلى آخر الرواية وبالتالي فمع ورود هذا الاحتمال تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام وهو اندراجها تحت كبرى الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء بناء على أن المأمور الثاني هو جنو الصبي الصحة الإحجاجية وليست الصحة الحجية الإحجاجية ليست صحة بالإجماع حتى من يقول بأن عبادات الصبي ليست شرعية يقول يصح شنو إحجاجه هذا ما إلى علاقه بشرعية عبادات الصبي صحة الاحجاج ما له علاقة صبي مجرد آله الاحجاج من الولي والصبي مجرد آله يحرام ويغسل وإلى آخره هذا لا يتناسب مع شرعية شنو؟ عبادات الصبي هذا فرق بينه ذكروا هذا في بحث الحاج شيخنا لا لا على كيفك بعد هذا الذي ذكره لا على بعد لا لا ما ادري مو تمرين احجاج مستحب من الولي مو تمرين عباده طلب من الولي ما طلبت من الصبي فاذا اتمها لا بد ان فاذا دخل فيها لا بد ان يتمها الولي هذا خطاب للولي انت ايها الولي مو احججت لابد ان تتموا لذلك اذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم هذه وظيفتكم هذا احجاج من الولي بما انك شرعت في الاحجاج وجعلت الصبي محرما عليك ان تتم ذلك ما الى علاقه بالحج المنتسب الى الصبي مستقلان لا ربط له بهذا هذا تمام الكلام في هذا الدليل الثالث وتبين عدم تماميته ولكن على فرض تماميته وهو ان هناك ادله على شرعيه صلاه الصبي وصيامه وحجه فهل يستفاد من هذه الروايات شرعيه جميع العبادات فيستدل بها على ان صلاته على الميت شرعيه وتجهيزه للميت شرعي وما اشبه ذلك من الموارد في هذا التعميم شنو؟ تامل لعل للصلاة اليومية ولصيام رمضان وللحج خصوصية بحيث اقتضت أن تكون شرعية من الصبي وإن لم تكن باقي العبادات شنو؟ شرعيه من ولذلك ذكر سيدنا قدس سره عدم الاجتزاء ببعض عباداته الاخرى وان قلنا بشرعيه صلاته وصومه وحجه الدليل الرابع في المساله ما ورد في عده روايات من مؤاخذه الصبي على الصلاه والتشديد عليه ففي الباب الثالث من ابواب اعداد الفرائض عده روايات منها صحيحه معاويه بن وهاب حديث واحد قال سالت ابا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاه في أي سن يشدد عليه في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين وست سنين فيقال إن مؤاخذة الصبي على الصلاة في هذا السن الذي يقطع أو بالضرورة ليس من سن التكليف دال بالدلاله الالتزاميه على ان الصلاه منه شنو؟ شرعيه اذ لولا انها شرعيه اي مامور بها في حد ذاتها لما اخذ بها او غلظ عليه فيها ومن هذه الروايات صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما حديث اثنين في الصبي متى يصلي؟ فقال إذا عقل الصلاة يعني ميّز قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال لست سنين. وهذه الرواية وإن كان بعض الذيل منها بعض الذيل منها مجملان، وهو قوله شنو متى تجب عليه إذ يحتمل أن المراد متى تجب عليه يعني إذا مات يعني متى تجب الصلاة عليه إذا مات فقال إذا كان ابن ست شنو سنين فإنه يجب الصلاة عليه إذا مات ويحتمل أن المراد متى تجب الصلاة عليه بمعنى الوجوب بمعنى الثبوت أن المراد بالوجوب الثبوت يعني متى تثبت الصلاة في حقه ولو على نحو الخطاب الاستحبابي فقال إذا بلغ ست سنين فالليل من هذه الجهة وإن كان مجملا إلا أنه غير ضائر بالاستدلال فإنها واضحة الدلاله في أن الصبي متى يصلي أي متى تكون الصلاة منه مشروعتان صحيحتان قال إذا عقل الصلاة ثم بين أنه إذا بلغ ست سنين فقد عقل الصلاة أربعين سنة ما يعقل الصلاة أربعين سنة سنين يفهم الامور كلها ما يفهم ما يفهم أن هذه صلاة ما يفهم أن هذه صلاة, صلاة وهذا تكبيره وهذا كذا ما يفهم له المقدار طرم يصيد <تصفيق> ومنها معتبرة إسحاق بن عمار وهي حديث أربعة من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام ووجه الاستدلال بهذه الرواية أن مقتضى القرين القطعي وهي شنو عدم تكليف الصبي بالصلاة وهو ابن ست سنين أن المراد بالوجوب هنا الثبوت بمعنى أن الخطاب بالصلاة ثابت في حقه ثبوتا ندبيان كما ورد التعبير عن غسل الجمعة في بعض الروايات بأنه واجب والمراد بوجوبه ثبوته نعم ومن هذه الروايات حديث واحد باب أربعة من أبواب أعداد الفرائض وهي معتبرة الفضيل بن يسار قال كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول هو خير من أن يناموا عنها عنها يعني عن العشاء فيقال بأن ظاهرها ان شرعية الصلاة في حق الصبي أمر مفروغ عنه وإنما أمرهم بالجمع بين الصلاتين خوفا من فوت صلاة العشاء ومن هذه الروايات أيضا رواية جابر حديث اثنين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم بينهم يعني بين الذكور والإناء وفرقوا بينهم فيقال بأن قرن بأن الإمام قرن عدم التأخير بالتفريق فكما أن التفريق بينهم مأمور به أيضا شنو التأخير عفوا عدم التأخير لي مأمور به فكما أن التفريق مأمور به فعدم التأخير مأمور به ومقتضى الامر بعدم التاخير المفروغي عن مشروعيه الصلاه في حق الصبيان والخلاصه ان المستفاد من مجموع هذه الروايات شرعيه الصلاه والصوم في حق الصبي بمعنى كونه مأمورا بها أمرا نجبيا فإذا لم تتم الكبرى التي ذكرناها في الدليل السابق وهو أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء فمع ذلك يمكن الاستدلال على شرعية صلاة الصبي وصومه بهذه الروايات وهنا أفاد السيد الشهيد قدس سره في بحوثه في شرح العروه قال بل يمكن الاستدلال بالروايات السابقة وهي قوله عليه السلام مروص بيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين على شرعية عبادات الصبي مع غمض النظر عن كبرى الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء بحيث حتى لو لم نقل بهذه الكبرى مع ذلك يصح الاستدلال بالروايات السابقة على شرعية عبادات الصبي وبيان ذلك افاد أن تلك الروايات تصرح بأن الصبي مأمور بالصلاة هذا لا كلام فيه فهل هو مأمور بالصلاة الصورية أو مأمور بالصلاة الصحيحة لا يحتمل أن يكون مأمورا بالصلاة الصورية فإن هذا خلف الغرض إذ الغرض من أمره بالصلاه أن يكون قادرا على الاتيان بالصلاه الشرعيه الصحيحه لو بلاغ فمقتضى هذا الغرض ان لا يكون مامورا بجنو بصوره الصلاه باي نحو كانت فلا محاله يتعين ان يكون المامور به في حق الصبي هو صلاة الصحيحة ومقتضى كونه مأمورا بالصلاة الصحيحة أن صلاته شرعيه إذ لا معنى لكون الصلاة صحيحة إلا ما كان مطابقا للمأمور به فإذا كانت صلاته صحيحة فمقتضى ذلك أنه مأمور بهذه الصلاة وإلا لم تقع صحيحتان أو لم تتصف بالصحه فحتى عفوا فحتى لو أغمضنا النظر عن كبرى أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء مع ذلك شنو؟ مع ذلك يتم الاستدلال بهذه الروايات على شرعية صلاة الصبيب بمجرد أنها مأمور بها إذ لا يحتمل أن يؤمر بالصلاة شنو الصوريين <تصفيق> نعم يجيب يعني عمل مو صلاة اللي يجيب الاصبم وصلى جدي حتى لو مثلا في الاثناء طبعا اهو او احدث او ما يخالفه مو مأمور بالصلاه شتقولوه ها قصدكم الصوره شنو يعني انا كم اسالكم اهم ما فهمت قصدكم شيخ انا انت تقصدوا صوره الصلاه يعني شنو يعني مأمور بانه يركع ويسجد حتى لو احدث حتى لو استدبار حتى لو كذا لا يراد أن يجيد ويتقن شنو؟ صلاة جامع لأجزائها وشنو؟ وشرائطها. خوة تقولون خو؟ ففت بذلك بعد إذا تقولون؟ آه. <تصفيق> هذا غير إذا إذا عطش يا شيخنا ما نقول بأنه يفطر أي وقت يريد ما قلنا بها. لا إذا قلتم ما أنتوا ما قلنا نعم. هذا <تصفيق> مو مكلف <تصفيق> زين. زين. ولكن يلاحظ على ما افيد ان ظاهر هذه الروايات ان ما امر به الصبي الصلاه الجامعه للاجزاء والشرائط لان ذلك هو المحقق للغرض من الامر الا ان هذا لا يستلزم الامر بالصلاه ففرق بين ان يكون الصبي مامورا بالصلاه التامه أي الجامعه للاجزاء والشرائط وبين ان تكون صلاته مامورا بها يعني بامر في حق صبي نفسه فإنه لا ملازمة بين الأمرين لا عقليا ولا عرفيا، ولأجل ذلك مجرد أن الصبي مأمور بصلاة تامة لا يدل على أن صلاته شرعية بمعنى أنها قد أمر بها كما هو الغرض من الاستدلال قل مأمور تامة ما قلت مامور بها تامة ما قلت مأمور بها تامة سفيقنا أنا دقيق في الكلام أصحيحك. لا ما قلت مامور بيه. قلت تامة مم. هو الدليل الخامس على شرعية عبادات الصبي ما تعرض له سيدنا قدس سره في المعتمد في الجزء السابع والعشرين من موسوعته صفحة ستة فهناك أفاد قدس الروح إنه قد ورد في خصوص نيابة الحج عن الميت ما يشمل بإطلاقه الصبي. كما في معتبرة معاوية ابن عمار باب 28 من أبواب الاحتضار حديث 6 قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال ذكر الصدقه ذكر كذا ثم قال والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما فإن مقتضى إطلاق عنوان الولد شموله لغير البالغ وبناء على ذلك فإن ظاهر الرواية أن نيابة الولد عن أبيه شنو؟ مشروعة وصحيحة وإن لم يكن بالغا فهذا يدل. على شرعية عباداته ولو في الجملة لأنه دل على شرعية نيابته عن أبيه الميت قال شنو بعد مو بس بالحج لا مو بس بالحج قال هم الصلاه والصوم مو بس بالحج قال ويحجوا ويتصدقوا ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما الى الى الى نعم ويلاحظ على الاستدلال اولا صحه نيابه الصبي عن غيره لا تبتني على شرعية عباداته فإن هناك مطلبين أحدهما هل أن الصبي مخاطب بالصلاة عن نفسه أم لا وهذا ما يعبر عنه بشرعية عبادته ومطلب آخر هل ان الصبي مخاطب بالنيابه عن غيره في صوم او صلاه او حج وهذا مطلب اخر فنحن والدليل فاذا قام الدليل على احدهما فالتعديه للاخر تحتاج الى شاهد ولذلك ولذلك سخن خلاك الملعان ولذلك فرق الاعلام ومنهم سيدنا قدس سره في معاملات الصبي فقالوا بيعه لمال غيره بإذنه صحيح واما بيعه لمال نفسه فلا يصح حتى مع اذن الولي مما يعني عدم الملازمه بينه ما يرجع لنفسه وما يرجع لغيره فلا يوجد ملازمه لا شرعية ولا عقلية على ذلك وبالنتيجة قيام دليل على شرعية نيابته عن الغير إذا كان مميزا لا يدل على شرعية صدور العمل عنه نفسه فإن هذا أول الكلام ولا قياس مع الفارق ولا شيء وثانيه على فرض تسليم الملازمة ودعوى أن هناك ملازمة ارتكازيه بمعنى أنه إذا شرع في حقه النيابة عن غيره شرع في حقه الصلاة عن نفسه فإن هذه الصحيحة ليست في مقام البيان من جهات مطلوبية النيابة وإنما هي في مقام البيان من جهات ما يلحق الميت فكأنه قال إن الإنسان لا ينقضي عمله بموته بل قد يمتد عمله لما بعد موته إما بصدقة أو سنة أو ولد صالح فهو في مقام بيان ما ينفع الميت بعد موته وليس في مقام مطلوبية النيابة كي يتمسك بإطلاقها لإثبات صحة نيابة جنو غير البالغ وعلى فرض وثالثا على فرض أنها في مقام البيان وأن لها إطلاقا فقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره في تهذيبه في الجزء الأول صفحة 207 بان ما ورد في السياق من أنه يتصدق عنهما ويعتق عنهما مانع من شمولها لغير البالغ لعدم صحة الصدقه والعتق من الصبي فإن لم يصلح هذا السياق للقرينية على أن المراد بالولد هو الولد البالغ فلا أقل من احتفاف الخطاب بما بما يحتمل قرينيته وهو مانع من إطلاقه وشموله لغير البالغ فتأمل في الجميع والحمد لله رب العالمين بالقران ما معنى اخر بالقران الهدايه يعني كتب لا عليه اه. اشناق تصير بلي بلي انا ادرس طبعا